لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تكتبوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ان ما ينهىكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وضاهروا على اخراجكم وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ أَكْمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا حِلَّ لَهُنَّ وَلَا هُنَّ لَهُنَّ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 انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكف فَارْفَعْ قَبْضَتَكُم فَآتِ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَمَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ